قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعطيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أجمعين. قالوا لا ضير إنّا إلى ربنا مقلبون.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 فأرسلت فرعون في المدائن حاكرين إن هؤلاء لكرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعلوم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم